إذا قيل لك ما أول واجب على العبد تعلم ذوحيد الله عز وجل والدليل حديث معبات رضي الله عنهما قال لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذب من جبل إلى اليمن فقال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أي وحيد الله تعالى منتفق عليه هذا لفظ البخاري فاذا قيل لك ما معنى لا اله الا الله معنى لا معبود بحق الا الله ودليل قول الله تعالى تعلم انه لا اله الا الله وقوله ذلك بان الله هو الحق